والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بطير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا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 لا يمثنا فيها نصر ولا يمثنا فيها لعوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجذي كل كفور وهم يصطرقون فيها ربنا أخرئنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النبي فذوقوا فما للظالمين من إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور